أدم الصلاة أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها, فقبولها حتما بدوني تردد اعمالنا بين القبول وردها الا الصلاه على النبي محمد اللهم صل وسلم حيثها شربت لا عذب الله لا لا لا لا عذب الله لا عذب الله لا عذب الله لا عذب الله, لا عذب الله أمي حيثها شريبت حب الوصي وغلبتني <بالأبيني> <أكاد> وكان لي والدون يهوى أبا حسن فصرت مندي وذا أهوى أبا حسن أصلي أصلي صلوات أعلى, أعلى أعلى أعلى أعلى أصلي أصلي لا لا لا مو مقبول هالكلام هذا الشيء غير مقبول صراحه اريد صلوات محمديه فاطميه علويه فاطميه حسنيه حسينيه باعلى اعلى اصواتكم صلوا على الحياه وحب رحم الله والديكم جزاكم الله الف خير يا ابنة النور يا ذخري وما تمدي ويا أعز رجاء في فميل غدي يا نبتة من صميم القلب مغرسها في عالم المهد والأيام في عددي فكم رواه فكم رواه فكم رواه فكم رواه والدي فينا فضائلها وعاودت سردها أمي من السند قالت بنيّة هي الزهراء مفزعنا لو أفصح القبر عن ضيق وعن كمدي بنيّة لو سمعت أذناك أحرفها صلي على فاطمين واردفه بالمدد انطلب من نعراقي وأنا بالخدمة إن شاء الله قدمنا قدمنا بمولد البطعة قدمنا بدرب أبد ما زلت قدمنا قدمنا Gayâne salde q il liglay Ku dumne bina wa descripti laughs Aw, waeah odita wa fab fats ويلي ويلي ويلي ويلي صح يا ويلي <تصفيق> آف آف ويلي على شوفتكم على محبتكم يا أهل سماعيني <تصفيق> يا بأ أهل بيت النو أهل بيت النبو وفخر وليت وليت يا والله Wallad, U ghair alin nibi la tazhn. Wallad, Wallad, Wallad, Ili'i'i'ndi shidat ithna'ish. Wallad, Wallad, Wallad, من فرع النبو وازهرت هي من فرع النبو وازهرت هي من فرع النبو وازهرت هي أنا أريد سؤال بالحشر بعد الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لكن من هي اللي تلتقط شيعتها؟ ها؟ يا بغير ام الحسن اه غير ام الحسن بالحشر غير ام الحسن بالحشر ما مالك مالك, مالك مالك يا موالي مالك شف له هناك مالك بدينك ما تنفعك ولا مال يا لك والله بنينك بنينك مات تنفعك ولا مالك مالك مالك غير محبه الزهراء الذكيه غير محبه يا غير